أَتَارِيبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ تَرْكَعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَال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 وَمَا كَانَ لِنَحْنُ نُسَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ٱلْعَهْدُ لِلَّهِ تَدَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ رَأْوَا إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويمين نعم طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعات العسره في ساعات المحره بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انهم بهم راء الصالحين